Allah long... أشهد أن لا إله إلا الله يا مكة المكرمة يا قبلة محرمة الكعبة المشرفة شوق القلوب المسلمة يا مكة المكرمة أنت منارة الهدى والنور يسر في المدى حماك من كيد العدا ربي فكنت سالما أنت منارة الهدى والنور أثر في المدى حماك من كيد العدا ربي فكنت سالمة يا مكة المكرمة, يا مكة المكرمة الكعبة المشرفة شوق القلوب المسلمة يا مكة المكرمة في كل قلوب الذكرا فاقربوا الطاهرات بالذكر دوما عمرا لله دوما قائما في كل قلوب الذاكرا فوق الربوع الطاهرا بالذكر دوما عامرا لله دوما قائما يا مكة المكرمة يا مكة المكرمة الكعبة المشرفة شوق القلوب المسلمة يا مكة المكرمة وأرضك المباركة تحفها الملائكة نلقاك شوقا بالبكاء العيون الحالمة وأرضك المباركة تحفها الملائكة لقاك شوقا بالبكاء فرح العيون الحالمة يا مكة المكرمة قبلة محرمة الكعبة المشرفة شوق القلوب المسلمة يا مكة المكرمة